مِن يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا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 بَثْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْدٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا الْقُمانَ الْحِكْمَةَ أَنِسْقُر لِلَّهِ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 وَأوصَىٰ بِالْإِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِي صِبَاٰهِ مِنكُمْ مَن يَتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَمِنكُم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 وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوٓمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُصْلِم وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوَثْقَارِ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَثَرَ فَلَا يَحْزُن كُفْرُهُ إلَيْنَا لَرْدِيعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إلَى عَدَادٍ غَلِيظٍ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَظُلَلٍ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ لَفِيهِم مُّقْتَصِدًا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ مُخْتَالٍ كَفُورٍ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 كم الحياة الدنيا ولا يغرّنكوا بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوما وخشوا يوما لا يجزي والد عون ولده ولا مولٌ عجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن és a tűz és a szél és وَمَا szél és a تَكْسِبُ és a szél és a szél és a szél és أكسب غدو وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.